الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولاد وَإِنَّكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ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 غير واوتينا من كل شيء ان هذا له الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون فَإِذَا أَتَوْا عَلَى وَادٍ نَمْلَةٌ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب بأوزعني أن أشكر نعمةك التي أنعمت علي وعلى والدي. وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمةك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترباه.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 لا أعذبه عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئ تكم من سبئ بنبئ يقين إني وجدت مرأة تملكهم وأوتية من كل شيء ولها عرش عظيم.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 أَو لَسَنَا نَظُر أَصَدَقْتَ أَم كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ اِذْهَب بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ قالت يا أيها الملأ إني ألقي إليك كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلو عليّ أفطوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفطوني في أمر ما كنت تقاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن ألو قوة وألو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرِيَةً أَفْسَدُوا هَا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّهَا وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إلَيْهِمْ بِهَدِيَةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ آتُونِي مَدُونَ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُم بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن سُنِّ قَالَ عِفْرِيْتُمْ مِنَ الْجِنِّ أَنَا أَتِكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِمَّا قَامَكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ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 ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم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 فَلَمَّا رَأَتْهُ حَاسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُرَدٌّ مِنْ قَوَارِيرِ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 قال يا قوم لِمَ تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله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 قالوا تقاسموا بالله لنبيتناه وأهله ثم لنقولن لولي ثم لنقولن لولي ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون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 أعطون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون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 Allahu خيرٌ أَمَّا أم يُشْرِكُونَ أَمَنْ أم خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِنَ السَّمَاءِ مَا أَنفَتْنَا بِهِ فأنبتنا به حذائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون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 أَمَن يجيب الْمُضْطَرَ إِذَا دَعاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ إِلَيْهُمْ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ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 قل يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل الدار كعلمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون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 الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك لا يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين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 من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا وَيَوْمَ ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون وَإِذَا جَاءُوا قَالَ أكذَّبُ بآياتِ وَلَمْ تُحِيطُ بِهَا عِلْمًا أَمْ مَاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَفْتِقُونَ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 السموات وما في الأرض إلا ما شاء الله وكل أتاه داخرين وتر الجبال تحسبها دامدة وهي تمر مر السحاب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 إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمه وله كل شيء وأمرت أن أَكُونَ من المسلمين وأن أتل القرآن. فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَا ضَلَفْ أَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُلْذِينَ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيْكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْلَمُونَهَا